الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي أمات وأحيى وهو الذي أضحك وأبكى وهو الذي أقنى وأغنى وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد فمع اللقاء الثامن والثلاثين وهو اللقاء الأخير من لقاءات هذه السلسلة سلسلة دروس وعبر من قصار السور وهذه الليلة كما علمتم سنعيش سويا مع السورة التي تختم هذا الجزء بل التي يبتدأ بها هذا الجزء لأننا كنا قد بدأنا في هذه السلسلة بداية متصاعدة وهذه الليلة سنعيش مع السورة مضحكة مبكية مروعة مفزعة وهي سورة مكية تميزت بقوة الخطاب والتهكم على المتمردين على رب الأرباب وتوعد الجاهدين لرب الحساب إنها سورة النبأ ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي يقول الرب العلي عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو قريشا إلى الله عز وجل يدعوهم لأن يوحدوا ربهم ويدعوهم للإيمان بالبعث بعد الموت فكانوا يجادلون ويختصمون ويتساءلون عما يتساءلون عن أي شيء يتساءلون وفي أي شيء يختصمون ويجادلون واصلوا عما عن ما فوقع الإضغام هنا وحذفت ألف ما الاستفهامية وليس المراد هنا مجرد الاستفهام كما قال أهل العلم بل إن المراد تفخيم هذا النبأ وتهويله وتعظيمه عما يتساءلون عن أي شيء يتساءلون عن أي شيء يختصمون والاستفهام فيه نوع من الإنكار على هؤلاء عن تساؤلهم ومجادلتهم وخصومتهم عن النبأ العظيم أي عن الخبر العظيم الكبير وقد اختلف المفسرون في تعيين النبأ هنا فقال مجاهد هو القرآن وقال قتاده هو البعث بعد الموت وقال بعض المفسرين هو محمد صلى الله عليه وسلم فالآية فيها ثلاثة أقوال قال الشنقطي والحق أن هذه الأمور متلازمة فمن آمن ببعضها آمن بالبقية ومن كفر ببعضها كفر بالبقية ومن أيقن ببعضها أيقن بالبقية ومن شك في بعضها شك في البقية عن النبأ العظيم ولكن الراجح أن النبأ العظيم هنا هو البعث بعد الموت لكن ناخذ استدلال من قال إن النبأ العظيم هو القرآن وهو قول مجاهد كما ذكر القرطبي وابن كثير أن الذين قالوا إن النبأ العظيم هو القرآن استدلوا بقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أي القرآن والذين استدلوا على أن النبأ العظيم أنه البعث أنه البعث بعد الموت قالوا إن الآية التي جاءت في وسط الصورة تدل عليه إن يوم الفصل كان ميقاتا فالصحيح الذي اختاره الشنقيطي وابن كثير وابن زيد وقتادة أن النبأ العظيم هنا هو البعث بعد الموت عما يتساءلون عن النبأ العظيم فهو الخبر الكبير فهو النبأ العظيم وهو الخبر الهائل يتساءلون عنه ويجادلون فيه ويختصمون فيه عن النبأ العظيم وقد دلت هذه السورة بالسياق على أنه, على أنه البعث بعد الموت لأن الله تعالى إذا أراد أن يثبت هذه القضية الكبرى فإنه يأتي لها بأدلة حسية مرئية مشاهدة من قبل الناس فيقيم تارة الرب عز وجل على إثبات البعث بعد الموت بذكر خلقه للسماوات والأرض وتارة بخلق مبدأ الإنسان ليثبت المعادة بعد ذلك وتارة يريد أن يثبت الله عز وجل هذه القضية بذكر إحياء الأرض بعد موتها وتارة يثبت البعث بعد الموت بذكر قضية النوم وانتشار الإنسان فيه فيقيس الله عز وجل فكأنه بهذه الآيات ترك المجال للإنسان حتى يقيس الحال عن الحال الآخر عما يتساءلون عن النبأ العظيم لماذا يتساءلون عنه ولماذا يختصمون فيه فهو الأمر المؤكد والحقيقة الكبرى والشأن المحقق الذي دلت عليه الأدلة العقلية وأثبتته الأدلة النقلية وجاءت به الشرائع السماوية عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون قال ابن كثير الناس فيه على فريقين مؤمن به وكافر متيقن به وشاك مرتاب الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا ليس الأمر كما يقول المكذبون بالبعث أنه لا بعث بعد الموت كلا زجر وردع لهؤلاء المكذبين وسيعلمون تهديد أكيد ووعيد شديد لهؤلاء المكذبين بالبعث بعد الموت هؤلاء الذين كذبوا وجحدوا أن يبعثوا بعد مماتهم كلا سيعلمون ثم كلا, سيع... كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فيكرر الله جل جلاله عليهم تهديدة ووعيده الأكيد الشديد وقال الظحاك كلا سيعلمون الأولى للكفرة ثم كلا سيعلمون للمسلمين كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سيعلم هؤلاء عقبة تكذيبهم لهذا الأمر العظيم سيعلمون مغبة هذا الكفر وهذا الجحود إذا ما نزل بهم العذاب وإذا ما حل بهم النكال من قبل الكبير المتعالجا لشأنه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وهنا تنتقل الصورة الكريمة لإثبات هذه القضية الكبرى وهذا الأمر الذي لا مريت فيه وهذا الشأن الذي لا شك فيه بالإشارة إلى آثار قدرة الله وإلى مخلوقات الله التي تعد آية واضحة على أن الله تعالى قادر على بعض الناس بعد موتهم فيقول عز شأنه ألم نجعل الأرض مهادأ والاستفام هنا للتقرير ألم نجعل الأرض مهادة؟ أي أن نجعل الأرض لكم ممهدة تسيرون في مناكبها وتمشون في سهولها وتستمتعون بفيافيها؟ ألم نجعل الأرض مهادة؟ إن الإنسان منذ أن نزل من بطن أمه في هذا الكون وجد الأرض مذللة وألفاها ممهدة فما سأل نفسه يوما واحدا من الذي ذللها ومن الذي مهدها؟ هل هناك قدرة أو قوة في هذا الكون؟ تستطيع أن تبسط هذه الأرض هذا البسط أبداً والله فلماذا يجادل المخلوق الخالق؟ ولماذا يمتر المصنوع في قدرة الصانع؟ ألم نجعل الأرض مهادة؟ والجبال أوتادة؟ والجبال أوتادة أي جعلها الله تبارك وتعالى أوتاداً لهذه الأرض ليثبتها حتى لا تميد ولا تضطرب ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا آية أخرى من آيات الله جل جلاله إن الواحد من الناس إذا بنى قصرا فإنه يتعاظم مع أن الذي مهد الأرض وأرسل الجبال أعظم والواحد من الناس إذا أنشأ بيتا يتكبر مع أن الذي ذلل الأرض وأرسل الجبال أكبر جل شأنه ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إنها آية من آيات الله إن الجبال من أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى على وجه هذه البسيطة جبال شم راسيات لا تؤثر فيها الرياح ولا تعصف بها الأعاصير ولا تذيبها الأمطار ارفع نظرك وتابع ببصرك إلى هذه المخلوقات الشامخة وهذه الأوتاد العظيمة الشاهقة وكأنها ناطقة ناطقة على وحدانية الله وعلى قدرته تبارك وتعالى تمر الأجيال تلو الأجيال ويرث الآباء الأنجال والجبال هي الجبال لم تتغير ولم تتأثر ما أثرت فيها صوارف الدهر ما فف... فما فتتت في عضدها نوائب الزمن والجبال أوتادة ولذلك تساءل بعضهم يوما كيف تكون الجبال يوم القيامة فأنزل الله قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا أي خلقناكم ذكرانا وإناثا يستمتع بعضكم ببعض من أجل أن يحفظ نسلكم وأن تبقى ذريتكم فإن هذا التزاوج وإن هذا التناسل به حفظ الله تعالى جنس البشر كما قال ربهم تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وخلقناكم أزواجا رحمة من الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان وإننا نرى التزاوج والتوالد والتناسل بين الكائنات كلها حتى في النبات ملايين الناس وملايين البشر وملايين الحيوانات وملايين الحشرات وملايين الدود تتناسل وتتكاثر وتتوالد وربها واحد قائم على كل نفس بما كسبت عالم بكل ما اقترفت وعملت لا يخفى عليه شيء من أعمالها وشؤونها والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا كل هذا على معنى الاستفهام للتقرير وجعلنا نومكم سباتا أي جعلنا نومكم قاطعا للحركة وآذنا بالسكون فإن النوم آية من آيات الله تبارك وتعالى وسباتا السبات والسبت عند العرب هو الانقطاع عن الحركة هو السكون وقيل هو الموت والله تعالى سمى النوم في كتابه الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه إلى أجل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إلى ربكم مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وجعلنا النوم سباتا من أجل أن تظهر حكمة الله فإن الله عز وجل خالق الأضداد كلها يخلق الحركة والسكون يخلق النور والظلام يخلق الهمود والانتشار لأن الحياة لو كانت كلها حركة لملت الأجسام ولا كلت الأبدان ولا هلك الناس فجعل الله عز وجل لعباده ولمخلوقاته ولكائناته هذه الفترة يسكنون فيها وينقطعون فيها عن الحركة فتهدأ فيها العيون وتنطبق فيها الجفون وترتاح فيها الأعصاب من أجل استرداد القوة ومن أجل أن يتميز الخالق عن المخلوق فبالنوم ظهرت حكمة الخالق وظهر كماله وقدرته فهو سبحانه وتعالى الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فسبحان الحي الذي لا ينام ولا يموت وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا أي جعلنا الليل يتغشاكم بظلامه كما يتغشاكم الثوب كما قال الحافظ ابن كثير جعل الله عز وجل الليل لباسا وانظروا إلى تشبيه الليل باللباس فهو لباس لا نسج فيه لا خيوط فيه إذا ما أقبل وحل فإنه يغطي الكون كله بذيوله فقولوا لي بالله هل هناك إنسان تحدى ظلام الليل؟ واستطاع أن يفر من تحت ذيله أو أن يفر من ظلامه وجعلنا الليل لباسا إذا ما أقبل فإنه يغطي الكون كله كما يغطي الثوب المستور وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الليل آية من آيات الله ولا يمكن أن يستمر أبدا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ إذا ما أقبل وحل بظلامه، واشتد ظلامه وأصبح حالكاً فإن العيون فيه لا ترى إلا عين الله، ولا ويختفي فيه الإنسان عن كل شيء إلا عن الله عز وجل، وجعلنا الليل لباساً، وجعلنا النهار معاشاً، أي انتشاراً تكتسبون فيه وتطلبون الأرزاق من البيع والشراء والأخذ والعطاء وأنواع التجارة، وتعاطي الحرف والمهن وغير ذلك وجعلنا النهار معاشا جعله تبارك وتعالى منيرا مضيئا ينتشر فيه العباد وتوزع فيه الأرزاق ويكتسب فيه الخلق فهذا إنسان يبحث عن لقمة وهذا طائر يبحث عن حبه وهذه دودة تبحث عن بذرة وهكذا والرب المنان تبارك وتعالى يمن على عباده ويتفضل على مخلوقاته فيرزق هذا ويطعم ذاك ويمد هذا بشتى أنواع الأرزاق والعطايا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما تعدون وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فلو كانت الدنيا كلها ليل لاختل نظام الكون فلابد من الحركة والسكون ولا بد من الهدوء والانتشار حتى يتز تتزن حياة البشر بل حتى تتزن حياة الكائنات كلها ولذلك نرى أن الذي يخرج عن هذا القانون الإلهي وعن هذا التدبير الرباني فإنه يختل تختل موازين حياته فإذا جعل الليل معاشا وجعل النهار سباة وعكس الآية فإنه لا يستطيع أن يقاوم طويلا سألوا الذين يعملون بالليل ليخبروكم عن هذه الحقيقة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا أي سقفنا فوقكم سبع سماوات شديدة في سمكها متينة في خلقها والعرب تعبر عن السقف بالبناء فتقول هذا بناء أي سقف وبنينا فوقكم سبع شدادة وهي السبع الطباق السبع السماوات الشديدة العظيمة ذات السمك الهائل ذات الاتساع الشاسع التي حارت العقول حارت العقول في هذه السماوات فهي ليست سماوات من إسمنت ولا من خشب ولا من حديد ولا من طين لا نعرف كنهها ولا ندري المادة التي خلقت منها ما استطاع مخلوق إلى يومنا هذا رغم التقدم العلمي أن يمسها أو أن يطأها هي فوقنا والناس يتكبرون على خالقهم تبارك وتعالى وحارت العقول في لونها أيضا حتى جاء في بعض الروايات أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وبنينا فوقكم سبع شدادة الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق ومن الأرض مثلهن وبنينا فوقكم سبعا شدادا رفعها تبارك وتعالى بلا عمد وقامت السماوات بلا وتد بأمر الله وقدرة الله وإرادة الله لا ترى فيها فطورا ولا تلحظ فيها تشققا ولا ترى فيها عيبا أو ميولا أبدا بل هي في غاية الإحكام والإتقان فيالى عظمة الخالق ويالى قدرة القدير عز شأنه ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعٍ شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا أي شمساً مضيئةً منيرة تتوهج وتتوقت تضفي عليكم النور والدفء صيفاً وشتاء وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا إنها آية أخرى من آيات الله إنها الشمس لا ندري كيف خلقت هذه الشمس ومتى خلقت وكيف علقت كيف تشرق وكيف تغرب كيف تذهب وكيف تجي كيف تزداد حرارتها في الصيف وتنقص حرارتها في الشتاء معها أنها هي هي ليست شمسا أخرى لا تشرق شمس أخرى على العباد في الصيف دون الشتاء هي هي فتزداد حرارتها في الصيف وتنقص في الشتاء ولا ندري ما السبب ولما إنها ممتثلة لأمر الخالق هذه الشمس التي منذ أن خلقها الله تعالى ما كلت ولا ملت ولا ضعفت ولا خمد شعاعها عرفت عادا وثموت وقرونا بين ذلك كثيرا وعرفت محمدا صلى الله عليه وسلم وشهدت وتشهد أن لا إله إلا الله وجعلنا سراج وهاج سراجا وهاجا سراجا السراج في الأصل المصباح الوهاج هو المتوقد فهي كالسراج الوهاج كالمصباح المتوقد الذي لا يخمد ولا يفنى إلى أن يأتي أمر الله عز وجل وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اختلف المفسرون في تعين المعصرات هنا فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم إن المعصرات هنا هي الرياح وقال بعض أهل العلم بل هي السحب وهذا قول لابن عباس في رواية ثانية وقول سفيان الثوري وهو الذي اختاره ابن كثير وهو الصحيح أن واختاره ابن جرير أيضا أن المعصرات هنا هي الرياح فتقول العرب امرأة معصر هي التي قاربت أن ترى حيظها هي التي اجتمع حيضها وقارب أن ينزل فعبر عز وجل عن السحب بالمواصرات لأنها تحتبل بالماء لأن الرياح لا يأتي منها الماء فهي سبب لسوق السحب كما قال عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابه فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وأنزلنا من المواصرات ماءا ثجاجا قال من المعصرات والرياح لا تأتي منها لا يأتي منها الماء ولا تنزل منها الأمطاء فهي سبب لذلك وليست محل لنزول الماء وهذا هو الذي تفطن إليه ابن جرير رحمه الله وأنزلنا من المعصرات أي من السحب ماءا ثجاجا ماءا ثجاجا أي منصبا متدافعا بكثرة لأن السج هو الانصباب والتدفق بكثرة, بكثرة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج بالعج والثج والعج هو التكبير ورفع الصوت بالتلبية وأما الثج فهو إنهار دماء البدن والأضاحي أفضل الحج بالعج والثج والمرأة المستحاضة التي قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند قالت يا رسول الله في الدم الذي رأت إنما أثج ثجا يعني الدم إنما انصبا صبابا كثيرا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا رحمة بعباده تبارك وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا أي ليخرج الله عز وجل بهذا الماء المنصب وهذا الماء الكثير حبا ونباتا والحب جميع أنواع الحبوب المعروفة والنبات جميع أنواع النبات لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاف. أي بساتين ملتفة أغصانها متعانقة متقاربة جذوعها متعانقة أوراقها تخرج بهذا الماء الثجاج الذي جعله الله تعالى سبب للحياة في هذا الكون وفي هذه الدنيا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافة إنك إذا وقفت أمام حديقة من هذه الحدائق وأمام بستان من هذه البساتين لتتأمل أثر عظمة الله وأثر قدرة الله وقوة الله لهي من أكبر الشواهد على وحدانيته وعلى ربوبيته عز وجل وكأن هذه الحدائق والبساتين وكأن هذه الجنات الملتفة, الملتفة أغصانها تتكلم وتنطق بالتوحيد لتدل على من خلقها ولترشد على من صنعها وأخرجها تبارك وتعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاف. إن يوم الفصل كان ميقاتا وهنا هذه تسعة أمور ذكرت تدل على كمال قدرة الله وأنه سبحانه وتعالى القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه الذي أفنى الأجساد وأعادها عظاما نخرة له قادر تماما على إحيائها بعد موتها فلذا قال بعد ذلك إن يوم الفصل كان ميقاتا وهنا الحديث عن يوم القيامة تقدموا الإخوانكم إن يوم الفصل كان ميقاتا الحديث الآن عن يوم القيامة عن هول هذا اليوم وعن بعض أحداثه ومشاهده فعيرون القلوب والأسماع لنعيش سويا بأرواحنا وعقولنا ما هذا اليوم العصيف إن يوم الفصل كان ميقاتا سمي بيوم الفصل لأنه اليوم الذي يفصل الله تعالى فيه بين عباده فيأخذ للظالم فيأخذ للمظلوم من الظالم ويأخذ للضعيف من القوي ويأخذ للضحية من الجان ومن المجرم إن يوم الفصل كان ميقاته إنه اليوم الفصل الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الحق والباطل يفصل فيه بين أهل الجنة وأهل النار إنه اليوم الذي يفصل الرب عز وجل فيه بين القضايا الكبرى التي حيرت عقول القضاة في هذه الدنيا فما استطاعوا أن يفصلوا فيها فكم من قضية احتار فيها القضاة واحتار فيها الحكام واحتار فيها الرؤساء فيأتي الله عز وجل يوم القيامة ليفصل فيها وليحسم فيها فلابد من أن يكون هذا اليوم حتى يظهر عدل الله وحتى تظهر حكمة الله تبارك وتعالى فهو يوم يعد أملا لكل ملهوف وأملا لكل مظلوم ووعيدا لكل جبار غشوم إن يوم الفصل كان ميقاتا أي كان مؤقتا بوقت معين لا محيد ولا مفر منه وإن كذب به المكذبون وأنكره المنكرون إن يوم الفصل كان ميقاتا إن أناسا ما, لح ما لحقتهم وما طالتهم عدالة الله عز وجل في هذه الدنيا فلا بد أن يمثلوا على هذه ولا بد أن يلجوا وأن يقفوا بين يدي الله جل جلاله من أجل أن يفصل الله بينهم إن يوم الفصل كان ميقاتا إنه يوم عظيم إن هذا اليوم يقف فيه كل الناس, كل الناس بين يدي ربهم يقف الملوك وأبناؤهم بين يدي ملك الملوك حفاة عرات غرلا يقف فيه الفراعنة والأكاسرة والقياصرة ويقف فيه الطغاة ويقف فيه الظلمة من أجل أن يقتص الله عز وجل منهم يقفون كلهم بين يدي وسجلاتهم بين أيديهم وملفات أعمالهم بين أيديهم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا اترك هذا اترك إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا والصور هو البوق والقرن الذي خلقه الله عز وجل ودفعه لإسرافيل ووكل إسرافيل بالنفخ فيه ينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الفزع والصاق والموت والصاق أي الموت والبعث إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي بسند صحيح وهو في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور قال ما الصور يا رسول الله قال قرن ينفخ فيه وجاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصور وذكر حامله أي سرافين ذكر أنه لم يرتد إليه طرفه منذ أن خلق ينظر متى يؤمر كأن عينيه كوكبان درية لم يرتد إليه طرفه ولم تنطبق جفونه بل ينظر إلى جهة عرش الرحمن تبارك وتعالى ينتظر الفرمان الإلهي والأمر الرباني ليعلن الصيحة الكبرى ليعلن الواقعة والصاخة والطامة ليعلن يوم التغاب ليعلن يوم المزيد إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم كيف أنعم أي كيف أنعم بالطعام والشراب والوطء والنوم وغير ذلك كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ فقال الصحابة يا رسول الله كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله ربنا توكلنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إذا نفق في الصور نقدم على الله أفواجا قال مجهد أي زمرا زمرا وجماعات جماعات قال ابن جرير يقدم الناس على الله جماعات كل جماعة ملتفة حول نبيها وكل جماعة ملتفة حول كتابها يوم ندعو كل أناس بإمامهم فتساق الأمم إلى الله وتقاد الشعوب إلى خالقها ولا تتخلف أمة ولا تخلف شعب لأن الله تعالى قد جمعهم بكلمة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا السماء تفتح لتصير أبوابا تنزل منها الملائكة وقال بعض المفسرين وهذا إذا من شقت وانفطرت وتصدعت فإن تصدعها وانشقاقها وانفطارها يكون على هيئة الأبواب يصير في السماء كأن فيها أبواب تنزل منها الملائكة ملائكة الرحبان الكل ينزل للفصل بين القضاء،, للفصل، للفصل القضاء بينهم ليكونوا شهوداً على عباد الله عز وجل ليشهدوا على الصالح المؤمن بإيمانه وصلاحه وليشهدوا على الفاجر الكافر بفجوره وكفره وفُتِحَتْ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سرابا الله أكبر هذه الجبال التي كنا نتحدث عنها هذه التي جعلها الله تعالى أوتادا لهذه الأرض تسير يوم القيامة وتنصل فتصير كالعهن المنفوش وكالصوف الممزق فتصير كأنها سراب والسراب لا شيء فيه والسراب خادع لرأيه وناظره وسيرت الجبال فكانت سرابة بعد أن كانت راسية وبعد أن كانت شامخة مرتفعة لها زرمها ولها وجودها تصير كأنها سراب سبحان الله إن الناس في الدنيا إذا أرادوا أن يثلموا من الجبل ثلمة أو إذا أرادوا أن يحفروا فيه نفقاً فإنهم يسخرون لذلك كل طاقاتهم ويأتون بكل معداتهم فلا يحركون قواعده ولا يزعزعون أساسه ولا يصلون إلى قمته بعد بذل الجهود العظيمة والطاقات الكبيرة حتى يحفروا فيه نفقا لا شيء لكن إذا كان يوم القيامة فإن هذه الجبال على إظمها وعلى ضخامتها وعلى ارتفاعها تصير كالسراب بكلمة واحدة من الله الواحد الأحد وسيرت الجبال فكانت سرابا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا كما قال عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إذا سقطنا آية فأخبرونا إن جهنم كانت مرصادا الكلام الآن عن هذه الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين والجاحدين والمشركين والعاصين والمذنبين إن جهنم كانت مرصادا أي مترقبا ومرصدا لكل من استحقها وأصل كلمة مرصاد في اللغة العربية هو المكان الذي يترصد فيه العبد لعدوه فإذا اتخذ مكان مكث فيه إنسان يترصد فيه لعدوه ليأخذه على حين غره هذا يسمى مرصاد هذا يسمى مرصاد إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا ترصد أعداء الله وترصد المستحقين لهذه النار وتترقبهم إن جهنم كانت مرصادا لأنه لا بد أن تكون هذه النار لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم إن أناسا لا يردعهم شيء لا يردعهم شيء ما لنتهم أصابع الانتقام وما مروا على محكمة شرعية من أجل أن تؤخذ منهم الحقوق التي ابتزوها وأخذوها لا بد أن يمروا على هذه النار لا بد من هذه النار لأناس قد طغوا وبغوا وظلموا وتمردوا في هذه الدنيا إنه لابد من هذه النار لأقوام كذبوا بالخبر وسخروا بالأمر واستهزئوا بالنهي وعطلوا الشرأ وحرفوا النص وعاثوا في الأرض فسادا إنه لابد من هذه النار من أجل أن يتشفى المظلوم في يومها من الظالم من أجل أن ترد الحقوق إلى أهلها لأن أقواما لا يمكن أبدا أن يقتص منهم في هذه الدنيا فالحمد لله الذي خلق النار والحمد لله الذي جعل جهنم مرصادا لأهل النار إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا الطاغين جمع طاغية أو جمع طاغ للطاغين مآبا أي للطاغين مستقرة وللطاغين مصيرة وللطاغين مآبة هذا هو مسكن العتاة المتمردين هذا هو مسكن الجاحدين المنكرين الذين بارزوا الله عز وجل بالمعصية إن تلك المعاصي وإن تلك السيئات وإن بحر الكفر الذي كانوا يخوضون فيه هذه هي نتيجته وتلك هي سمرته إنها ثمرة حنظل وإنها ثمرة مرة وإنها ثمرة علقا هي الدار التي أعدها الله لهؤلاء للطاغين مآبا كثير من الناس قد طغى وعتى وتمرد طغوا على الله عز وجل فلم يرفعوا لهذا الدين رأسا فلم تؤثر فيهم آية ولم تنفع فيهم موعظة ولم ينتصحوا بنصيحة للطاغين مآباء وطغوا أيضا على عباد الله عز وجل طغوا على الناس في هذه الدنيا فالناس عنده كالعبيد وأموالهم حقوق مفروضة وأعراضهم رخيصة مبذولة للطاغين مآباء فلله كم أسكبوا من الدموع ولله كم من قلب جرحوه وكم من دمع سكبوه وكم من ضعيف ظلموه وكم من ضمير أزعجوه وكم من عالم قتلوه وكم من داعية سجنوه للطاغين مآباء ما الآن حان وقت الجزاء الآن حان وقت الاقتصاص من هؤلاء الطغاة الذين طغوا وتمردوا لأنه ما كان يمكن أبداً أن يعدل عليهم في الدنيا أبداً وكان من المستحيل أن يمثل هؤلاء أمام محكمة شرعية تقتص منهم وتسترد حقوق عباد الله منهم فلابد أن يلجوا هذه النار فهي مسكنهم ومثواهم وهي مستقرهم ومرجعهم ومآبهم ومصيرهم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا قال الحسن أحقاب لا نهاية لها مستمرة المتواصلة لابثين فيها أحقابا حقبا بعد حقب زمناً طويلاً بعد زمن طويل دهراً طويلاً بعد دهر طويل والحقب اختلف العلماء في تعيينه والصحيح أنه في حق أهل النار لا حد له لماذا؟ لأن هؤلاء كفروا بالرب عز وجل جحدوا الخالق تمردوا على الملك استهزأوا بالله حاربوا الرسل عطلوا الشريعة قالوا إن الحجاب رجعية وتأخر قالوا ان الحجاب غير موجود قالوا إن الحجاب غير واجب فهو كلام المتزمتين أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة خرجوا عن إجماع المسلمين منذ عهد رسول الله إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها قالوا غير موجود إنما هو تفسير للعلماء المتزمتين المتعصبين فاقلعنه أيتها النساء وأقيمت عليهم الحجة وقامت عليهم المحجة لكنهم أبوا إلا التمرد وأبوا إلا الإنكار والتكذيب فارتدوا عن هذا الدين فصاروا من الطغاة إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا خروج لهم من هذه الدنيا تمنوا الخلود في الدنيا فما خلدوا تمنوا المكث فيها بلا إقلاع وبلا رحيل فرحلوا وسوف ينالون الخلد لكن في هذه النار بسبب كفرهم وشركهم وانكارهم وجحودهم ان ما ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا ما لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يبردون فيها ولا يشربون فيها ليس لهم فيها الا الحميم ليس لهم فيها الا الحر فهي نار تستعر تشتعل يشتعل لهيبها ويضطرم سعيرها لا تعرف الإخبات ولا تعرف السكون نار أوقدت وأضرمت ووقودها كان الناس والحجارة أضرمت بغضب الله وأوقدت بسخط الله والعياذ بالله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا قولوا لكل لكل طاغية إن جهنم بالمرصاه إن جهنم بالمرصاد قولوا لكل عاتل إن جهنم تنتظرك فإن الإنسان إذا قرأ هذه الآيات يكون بين الخوف والرجاء يكون بين الألم والأمل يكون بين الفرح والترح المؤمن إذا قرأ هذه الآية لا سيما إذا كان مستضعفا وكان مظلوما مقهورا فإن هذه الآيات تسليه وإن هذه الآيات تخفف عنه أحزانا لأنه يعلم أن هذا الطاغية وأن هذا المتمرد وأن هذا العاتي الذي ظلم أو سفك دمه أو هتك عرضه أو أخذ ماله أو حاربه في دينه يعلم أن له دارا له بالمرصاد يعلم أن عقوبة لا بد أن تلحق هذا الظالم المعتدي إنها جهنم فالحمد لله أن خلق جهنم الحمد لله أن خلق النار لكل من تجبر على الله الواحد القهار ان جهنم كانت مرصاده للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا لا يعرفون طعم البرد ولا لذة الماء وكيف تريدون أن يشربوا فيها الماء البارد أو ان ينالوا فيها الهواء العليل وكانوا قد تمتعوا بكل ذلك في الدنيا فاستعملوا ذلك في ماصية الله إنهم قد شربوا الماء البارد وما شكروا إنهم قد استمتعوا بالهواء العليل وما ذكروا فكيف تريدون أن يستمتعوا اليوم وقد استعملوا هذه النعم في الدنيا في ماصية الله أما الحميم فقد عرفتموه نعوذ بالله منه وأما الغساق فإنه الذي يسيل من أبدان أهل النار من الدماء والقيوح والعرق والصديد وغير ذلك تقول العرب غسقت العين أي إذا أسالت دمعها فالشيء الغاسق هو السائل إلا حميما وغساق قال ابن كثير وابن جريل وغيرهما والغساق هنا بلغ غايته في البرودة أما الحميم فقد بلغ غايته في الحرارة وأما الغساق فقد بلغ غايته في البرودة والنتا فلا يستطيعون أن ينهلوا منه ولا يزيدهم ذلك إلا عذابا ولا يزيدهم ذلك إلا نكالا ولا يزيدهم ذلك إلا عطشا إلا حميما وغساقا جزاء ووفاقا هذا هو جزاؤهم وفق أعمالهم وفق أعمالهم السيئة وأعمالهم الخبيثة فهم قدموا شرا فوجدوا شرا ولا يظلم ربك أحدا إلا حميما وغساقا جزاء ووفاقا إنها الأعمال التي اكتسبوها إنها الأفعال التي اقترفوها هي التي جرت لهم هذا العذاب إلا حميما وغساقا جزاء ووفاقا فمهما نال الكافر في النار فإنه أهل لذلك وإنه مستحق لذلك لأنه افتعل حرباً مع الله واتخذ عدواً الله فهو اتخذ من العدو ربه اتخذ من خالقه عدوا واتخذ من ربه عدوا كفر بربه جعد بخالقه أشرك بالله سجد للوسن طاف بالحجارة تعلق قلبه بالمخلوق وما عظم الخالق جل جلاله فمهما نال الكافر في النار فإنه لا ينال شيء إلا وفق عدل الله ووفق حكمة الله عز وجل لأن الله لا يظلم أحدا من عباده وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها تصور الكافر يشحد ربه ويشرك بخالقه يا لفضاعة الجريمة يا لأعظمة القضية يا لجرم الذنب ولذلك نقول إنه لا ذنب بعد الكفر إنه لا ذنب بعد الكفر ولا ذنب بعد الشرك إعاذاً الله وأياكم منهما ومن سائل المعاص بمنه وكرمه للطاغين مآباً لابثين فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً جزاءً وفاقاً ثم أخبر تبارك وتعالى عن حالهم وعن سببي لبثهم في النار احقابا واحقابا بلا خروج وبلا مرد إلى سبيل فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا كانوا لا يرجون حسابا اعتقدوا انهم لن يبعثوا ظنوا انهم لن يحاسبوا ظنوا انهم لن يقفوا بين يدي الله ليحاسبهم انهم كانوا لا يرجون حسابا اعتقدوا انها دنيا بلا اخره وأنه حاضر بلا مستقبل وأنها أفعال بلا رقابة ولا حساب ولا جزاء إن القضية الشائكة وإن العقدة الكبيرة لدى كل كافر ومشرك هي قضية اليوم الآخر هي قضية الحساب والعقاب فهي القضية الفاصلة بين المؤمن والكافر في الحقيقة كما قال أهل العلم فالكافر يظن أن العظام النخرة وأن الجماجم البالية وأن الهياكل المفتتة لن تبعث وأن مسألة, الموت بع... مسألة البعث بعد الموت خرافة من الخرافات وضحكة وأضحوكة من الأضحوكات فظن أن العالم وجد صدفة وأن الإنسان خلقته الطبيعة وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب إنهم كانوا لا يرجون حسابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا أن الإنسان كلما كرر الآيات بتدبر وتفكر كلما فتح الله عليه من المعاني إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا ظنوا أن المسألة تنتهي بموتهم فبعد الموت لا حياة ولا آخرة ولا يوم آخر ولا وقوف بين يدي الله ولا جنة ولا نار هذا هو السبب الذي جعلهم يخلدون فيها جعلهم يخلدون في النار ويلبثون فيها إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا كذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسلنا سواء كانت تلك الآيات آيات شرعية أو آيات كونية وكذبوا بآياتنا كذابا وهذا مصدر من غير الفعل أي تكذيبا كما قال ابن جريد وكذبوا بآياتنا كذابا أي تكذيبا فهو مصدر مطلق ومفعول مطلق يدل على أي شيء يدل على شدة تكذيبهم على شدة إنكارهم وكذبوا بآياتنا كذابا أصروا على هذا التكذيب فمبدأ الكافر في الحياة التكذيب والحبل الذي يتعلق به هو حبل الكبر فكلما أخبرته بخبر من أمور الغيب كذب. وأنكر ذلك أعذنا الله وإياكم من حالهم إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا أي جميع أعمالهم قد أحصاها الله عز وجل عليهم جميع أعمال العباد قد أحصيت وقد سجلت وقد كتبت ونسخت وكل شيء أحصيناه كتابا أحصى الله عز وجل كل شيء عددا لأنه لا يخفى عليه شيء مهما كثر العباد ومهما طالت حياتهم وكثر كسبهم وعظمت أعمالهم فإن الله أحصى كل ذلك وإنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا لها من ايه يا لها من صفعه يا لها من حسره لهؤلاء المكذبين لهؤلاء الطغاه المتمردين يقول عبد الله ابن عمر يقول الله ابن عمرو ابن العاص اشد ايه انزلت على اهل النار هذه فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا فانه اذا قيل لهم ذلك يزاد لهم في والنكال فأهل النار إذا عذبوا لا يعذبون بدرجة واحدة لا يستقر تعذيبهم يعني لا يعذبون على وطيرة واحدة مستمرة دائما لا كل لحظة في ازدياد في ازدياد واستمرار فاللحظة الماضية خير له من اللحظة المستقبلة فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا النار الدار التي أعدها الله للكفار والفجار والأشرار لا تعرف الخمود تسحق فيها الجماجم العفنة تسيل فيها العيون الخائنة توطأ فيها الرقاب المتكبرة فإذا هي هياكل محطمة وجلود محترقة وجلود محترقة وأجسام معذبة صياح وعويل بكاء وصراخ عقارب كالبغال ماع كالحميم غساق وآخر من شكله أزواج طعام من زقوم ومن غسلين لا نوم فيها ولا راحة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يستغيثون فلا يغاثون يسترحمون فلا يرحمون يستمهلون فلا يمهلون يقبل بعضهم على بعض فيقولون هلما بنا هلما بنا إلى مالك إلى خازر النار هلما بنا إليه نسألها لن يخفف عنا طال العذاب طال النكال طال العذاب والنكال لم تعب لنا قدرة ولا طاقة ولا صبر هيا بنا إليه فيذهبون إليه وينادون يا مالك يا مالك, يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك يا سبحان الله هؤلاء الذين حرصوا على الحياة بكل ثمن وتمنوا الخلود بكل ثمن في هذه الدنيا يتمنون الموت في النار ليقضي علينا ربك ليميتنا ربك نريد الموت نريد أن يقضى علينا ليقضي علينا ربك فلا يجيبهم ملايين من السنين وهم في ذلك العذاب المزداد فيأتيهم الجواب قال إنكم ماكثون إنكم باقون غير خارجين إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون فيعيأسون فيقول سألنا مالكا وبقي أملك الملوك لعله يدرجنا في رحمته لعل رحمة تلحقنا فهو أرحم الراحمين فإن أناساً قد أدركتهم رحمة الله فيجبعون أمرهم وكلمتهم على الظراعة وعلى الدعاء وعلى سؤال رب الأرض والسماء فينادونا على الله عز وجل ويسألونه التخفيف ويسألونه شيئاً من الرحمة قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا فإن عدنا فإنا ظالمون يا ربي أخرجنا منها إن عدنا فإنا ظالمون سنتوب ونؤوم سنؤمن ونوحد سنقيم الصلاة سنؤتي الزكاة سنؤتي الزكاة سندافع عن هذا الدين لن نصد عن سبيل الله لن نحارب الدعاة إلى الله لن نسنا العلماء لن ننكس رؤوس أهل الإسلام فإن عدنا فإنا فلا يأتيهم جواب ولا يسمعوا لكلمة لمدة الله أعلم بها هي أطول من مدة مالك ثم يأتيهم الجواب من سريع الحساب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون اخرسوا واسكتوا وأغلقوا أفواهكم لا كلمة أسمعها منكم اخسأوا فيها ولا تكلمون لا كلام لا كلمة لا تفوه تكلمتم كثيرا طارت ألسنتكم في هذه الدنيا ما استطاع أحد أن يعدل عليكم إذا قيل لأحدكم اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد اخسأوا فيها ولا تكلمون لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فكيف كنتم معهم؟ فاتخذتموهم سخرية استهزأتم بهم فحقتم عليهم سخرتم منهم فاتخرتموهم سخرية وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون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 تزدادوا اللوعة ويجتمع عليهم العذاب الحسي والعذاب المعنوي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه ذوق إنك أنت العزيز الكريم لن نزيدكم إلا عذابه لا رحمة ولا شفقة الزيادة في العذاب لا يوم خير من يوم لا لحظة خير من لحظة فإذا ما سألوا الرب ذلك بعد ذلك ييأسون ييأسون من كل رحمة لأن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة الله قريب من الموحدين ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات يؤمنون وهؤلاء ما اتقوا هؤلاء ما آمنوا بآية الله هؤلاء ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة تمردوا على الدين قالوا إن الدين أفيون الشعوب قالوا إن الدين تأخرا ورجعية الدين هذا يرد بنا إلى العصور الأولى يرد بنا إلى عصور الصحراء نريد المدنية نريد التحذر نريد أن نلحق ركب الحضارة هيهات هيهات لما يعدون فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وتنتقل الصورة لتذكر حال السعداء من عباد الله بعد أن ذكرت حال الأشقياء فيقول الرب عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب إن للمتقين مفازة إن المؤمنين المتقين الذين قاموا بما أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم عنه إن لهم مفازة قال ابن عباس وابن كثير مفازة يعني متنزها يتنزهون فيه بدليل الآية التي بعدها حدائق وأعناب لأن الحدائق للنزهة والفسحة واختار ابن جريد المعنى الأعم إن للمتقين مفازاً أي مخلصاً ومهرباً وفرجاً وخلوصاً من النار ومن العذاب إلى الجنة وهذا المعنى أقرب مفازاً مفازاً من العذاب خلوص من العذاب مهرب منه بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح بالإيمان والتقوى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنون إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب بساتين من النخيل وجنانا من الكروم حدائق وأعناب وكواعب أتراب كواعب أتراب قال ابن عباس ومجاهد وغيره وابن كثير أنها الحر العين النساء الجميلات في الجنة الكواعب هن النواهد والمرأة الكاعب أو المرأة الناهد عند العرب هي التي برز ثديها فلم يتدل ثديها من بكارتها فلا يتدل ثديها أبدا لأن بروز الثدي علامة الجمال عند المرأة أترابا يعني في سن واحدة لا واحدة أكبر من الأخرى جعلنا الله وإياكم نهل الجنة وكواعب أترابا لمن الحر العين لمن آمن بالله لمن غضب بصره في الدنيا لمن أعرض عن مشاهدة المحرمات وتتبع السوآت والنظر إلى الصور الهابطات الساقطات إنها لشباب الإسلام ولأهل الإيمان لمن قضى شبابه في طاعة الله لمن قام الليل لله لمن صام ولمن قام ولمن بذل ولمن آطأ ولمن صلأ وكواعب أتراب ليست الكواعب الأتراب لمن حارب الله في الدنيا بالزنا ليست الكواعب الأتراب لمن نزع على ذكر ليفعل فعل قوم لوطن والعياذ بالله ليست الكواعب الأتراب لمن ترك الصلاة أبدا بل إن ذلك كله للمتقين وكواعب أتراب وكأسا دهاقا كأسا ممتلئة متتابعة يشربون ثم يعودون وهكذا تأتيهم متتابعة ممتلئة لأن الدهق في اللغة العربية هو الضغط على الإنسان فالكأس الدهاق هي الممتلئة المتتابعة تأتي كؤوس متتابعة مملوئة بحسب حاجتهم ورغبتهم وأمنيتهم وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوة ولا كذابة لا يسمعون في الجنة لغوا ولا كذابة لا يسمعون كلاما فارغا من كل معنى لا فائدة فيه لأن أهل الجنة كانوا في الدنيا معرضين عن اللغو فجزاؤهم يوم القيامة أن لا يسمعوا فيها لغوة لا لغ فيها ولا تأثيم إنهم الذين قال الله فيهم والذين هم عن اللغو معرضون الكلام الذي لا فائدة فيه بل قد يكونوا أقرب منه إلى الإثم منه إلى الثواب أعرضوا عنه فلذلك جزاؤهم في الدنيا جزاؤهم في الآخرة أنهم في الجنة في هذه الدار التي أعدها الله لعباده الأبرار لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كذابا قال ابن جرير يعني لا يكذبون فيها ولا يكذب بعضهم بعضا فيها فهم كانوا في الدنيا لا يكذبون لأن الكذب ليس من صفات أهلي الإيمان إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكذب والكذب من صفات المنافقين وإذا حدث كذب فجزاؤهم في الجنة لا يسمعون فيها لغوة ولا كذابة لا يسمعون فيها كذبا فإذا حدث بعضهم بعضا لا يكذب بعضهم على بعض فهي دار الصدق ودار الوفاء لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حسابا هذا جزاء الله عز وجل لهم هذا عطائه لهم جزاء من ربك عطاء حسابا أي عطاء وافعا. وافرا كثيرا جزيلا تقول العرب أعطاني فأحسبني يعني إذا أعطاني عطاء كفاني به ومن ذلك قوله تعالى أليس الله بكاف عبده أي بكافي أليس الله قل, قل حسبي الله أي الله كافيني عطاء حسابا عطاء موفورا جزيلا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً أي هذا العطاء هو من رب السماوات والأرض عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فهو رب كل شيء ومليكه رب السماوات ورب الأرضين ورب ما بينهما خالق ذلك ومالكه والمتصرف فيه وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا فهو الرحمن الرحيم لا يملكون منه خطابا أي لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يديه إلا بإذنه كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكقوله تعالى لا يوم يأتي لا يملكون نفس إلا بإذنه لا يملكون منه خطابا لا تكلم مخلوق لا تكلم انسان. ما في تهوك ما فيه فوضى أبدا لا يتكلم إلا بإذن بل كلام جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل انتهى الألسنة الطويلة كلها تصمت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا, إلا الهمس لا يتكلم إنسان أبدا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه في ذلك اليوم يقوم الروح والملائكة وقد اختلف العلماء في تعين الروح هنا ما هو هذا الروح؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو ملك عظيم من أعظم ملائكة الله يقوم في هذا اليوم لا نعرفه وله رواية أخرى أنها أرواح بني آدم وقال بعض أهل العلم إنهم بني آدم إنهم بني آدم وهذا قول مجاهد وقال ابن زيد هو القرآن لأن الله سمى القرآن روحا كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالقرآن سمي روح لأنه يعطي حياة حقيقية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال بعض أهل العلم إن الروح هنا هو جبريل عليه السلام إن الروح هنا هو جبريل وهذا قول الشعبي وغيره واختاره الشنقيطي لماذا؟ لأن هذا يشبه قوله تعالى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم فهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان شرفه وهنا من باب عطف العام على الخاص يوم يقوم الروح والملائكه سقدم الروح ثم الملائكه فذكر جبريل عليه السلام بهذا الوصف لشرفه ولمكانته عند الله تبارك وتعالى يوم يقوم الروح والملائكه صف يقيمون لله صفا يستصفون اجلالا لله وتعظيما الله وتنزيها الله تبارك وتعالى لماذا يقيمون يقيمون ليشهدوا على العباد ليشهدوا على الخلق ليشهدوا للرسل بالصدق ليشهدوا لأهل الإيمان بالصدق والإيمان وليشهدوا على أهل الكفر بالكفر يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون حتى هؤلاء لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلم واحد منهم إلا بإذن الله تعالى ولابد أن يقول قولا صوابا أيضا فتخيلوا أيها الأحباب هذا المشهد العظيم وهذا المنظر المهيب وهذه الساعة العظيمة والناس وقوف بين يدي الله قد اجتمعت الشعوب واجتمعت الأمم منذ آدم عليه السلام الكل قد وقف ذليلا والكل قد وقف حقيرا لجبار السماوات والأرض لقهار السماوات والأرض فلا تتكلم الملائكة لا تتكلم الرسل لا تتكلم الملوك الكل صامت الكل ساكت، الكل يفكر في مصيره، والكل يفكر في مآله، بلغت القلوب الحناجر، من الخوف والفزع والرعب، لا يفكر مخلوق في مخلوقه، ينتظرون هذا الصوت الجليل، هذا الصوت المهيب، من السميع الرقيب، يوم ينادي الرب عز وجل كما في صحيح مسلم، من حديث أبي ذر ينادي الله تعالى على خلقه ويقول يا عبادي إنما هي أعمالكم وأقوالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه تصور إذا سمعت الخليقة ذلك كيف يكون الحال يتذكر الظالم ويتذكر العاصي ويتذكر الكافر ويتذكر العاق يذكر تلك السنوات وهذه الحياة التي عمرها بالمعصية والتي ما عرف فيها لذة الطاعة فيندم يعظم الندم ولم يبدأ الحساب بعد ما زالت الأهوال ما زال الحساب وما زال الميزان وما زال الصراط وما زالت النيران يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الذي لا مريت فيه ولا شك فيه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا من شاء منكم أن يتخذ إلى ربه مرجعا وأن يتخذ ذلك منهجا يسير عليه فليتخذ والمسألة ليست على سبيل التخير كما قال الشنقطي بل هي للحتم الإلزام لأنه لا بد أن تتخذ لربك مآبا ولا بد أن تتخذ إليه مرجعا ولا بد أن تتخذ أوبتك وتوبتك إليه منهجا تسير عليه فليس عندك خيار إذا أردت أن تنقذ نفسك إذا أردت أن تنقذ جلدك ورحمك ودمك فالمسألة مسألة نعيما أو جحيم لمن شاء أن يتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إن أحذرناكم عذابا قدنا قد منكم عذابا قد قرب منكم ليس بينكم وبينه إلا أن يموت الواحد منكم لأنه إذا مات قامت قيامته وطويت صفحة حياته وأزل الستار على حياته وتاريخه وانتهى إن أنذرناكم عذابا قريبا العذاب قريب الحساب قدنا قد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يلعبون لاهية قلوبهم إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا لها من آية يوم ينظر المرء أي العبد المرء هو العبد يوم يرى ما قدم يرى ما قدم من قليل وكثير من عظيم وحقير من خير وشر يرى القريب ويرى البعيد يرى الذي اقترفه في أول حياته والذي اقترفه في آخر حياته يرى الذي اكتسبه في ليله ونهاره يراه بعينيه ويشاهده ولا ينكره يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه وما اكتسبت يداه فهذه الأفعال فعلتها أنت أنت الذي اكتسبتها ما سلطت, وما سلطت عليك لم تجبر على فعلها ما أكرهت على اقترافها بل كنت حرا مختارا غير مضطر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نعم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا ما عاين الكافر عذاب الله يتمنى لو كان ترابا في الدنيا لم يوجد ولم يخلق لا إله إلا الله وقال بعض العلماء بل إنه يقول ذلك إذا ما قضى الله تعالى بين الحيوانات والبهائم جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقادر الشات الجلحاء من الشاة القرناء يؤخذ للشاة التي ليس لها قرون من الشاة التي ط... نطحتها بقرونها ظلما وعدوانا يقتص منها فإذا ما الله عز وجل للبهيمة الظالمة للبهيمة المظلومة من الظالمة هنا يقول عز وجل كوني ترابا وهذا قول أبي هريرة وعبد الله بن عمر وقد ذكر ذلك ابن جريل وابن كثير وعليه جماعة من العلماء يقول الله عز وجل لهذه البهائم بعد أن يقتص ممن تستحق وأن يقتص منها البهيمة الغير المكلفة ذات النابي من السباع وذات المخلب من الطيور وذات القرن من ذات الحوافر الغير المكلفة التي لم تؤمر ولم تنهى في هذه الدنيا إذا ظلمت يقتص منها فما ظنكم بظلمة بني آدم؟ ما ظنكم بظلمة بني آدم ما ظنكم بمن ظلم الملايين ملايين في رقبته ظالم لهم كل من جاء هو المسؤول عنه وكل من عطش وكل من مرض وكل من تألم وكل من تأوه وكل من حزن وكل من بكى سوف يدفع ذلك لكل إنسان ولكل مخلوق يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فإذا صارت هذه البهائم ترابا سأل الكافر ربه هذا السؤال وتمنى هذه الأمنية وقال يا ليتني كنت ترابا ها هنا وقفة إن أناسا كانوا أشد ما يكون حرصا على الحياة وعلى لذتها ونزوتها ومتاعها الزائل وبذلوا لذلك كل ما يملكون تصل بالواحد الدرجة منهم إلى أن يتمنى أن يكون حفنة من تراب وأن يكون عدما غير موجود هذا والله يدل على شقائه وعلى عذابه وعلى أنها نهاية وخيمة ما بعدها نهاية وخيمة نعوذ بالله من حاله لأن مسألة الكفر أيها الأحباب أعاذنا الله وإياكم منها تجعل الإنسان شرا من البهيمة لأن البهائم الآن صارت ترابا لا تحمل تبعات ولا تجل ولا تلج نارا ولا تمر على صراط ولا توزن لها أعمال تصير ترابا فتستريح من كل تبعه أما الكافر فهو شر من البهيمة كان شرا من البهيمة في الدنيا وكان كافرا والعياذ بالله وكذب الرسل وحارب الشرع ورد النقل وقدم العقل فإنه يكون شر من البهيمة لماذا؟ لأنه ينقاد بلا قيود ويسير بلا فرائم ليست له قيود تضبطه ليس له هم إلا الشهوة والنزوة فأتصرف تصرفات البهائم بل شر من البهائم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اجتملت هذه السورة على وجوه من البديع والبيان منها من ذلك المقابلة اللطيفة بين إن للمتقين مفازة وإن جهنم كانت مرصاد للطاغين مآبة والإطناب في قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون والتشبيه البليغ في قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادة كأنه يقول جعلت لها لكم جعلتها لكم مهداً فهو تشبيه بليغ وكذلك في قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبواب ومن فوائد السورة البلاغية الأمر الذي يفيد التوبيخ والاحتقار والتقريع فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب وفيها فائدة أخرى بلاغية الالتفات من الغيبة إلى الحضور فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب ومن فوائدها السجع المرصع في توافق رؤوس الآيات والفواصل والطباق بين ذكر الجنة وجهنم والمقابلة اللطيفة أيضا في قوله تعالى ألم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كما أنها احتوت على عدة فوائد أولا إنكار الله عز وجل على كل من جعل يسأل على وجه التكذيب عن يوم القيامة عما تسألون عن أي شيء نتسألون كأنه يقول تتسألون عن شيء محسوم محتوم لا بد منه لماذا تسأل عنه لماذا تتساءل ردا على أولئك الكفر من كفار مكة وكفار قريش ويستفاد من هذا من هذه الآيات وهذه السورة أن البعث بعد الموت خنبه العظيم وهو الأمر الكبير والخبر الذي لا شيء أعظم منه بعد وحدنية الله عز وجل ويستفاد من هذه الآيات أن كثيرا من المنكرين لا زالوا يختلفون ومختلفين في البعث بعد الموت ويستفاد من هذه الآيات خطورة التكذيب بهذه القضية الحتمية الذي لا مريت فيها أيها الإخوة لقد درج على لسان كثير من الناس في بعض البلاد مع الأسف كلمة عفنة كلمة خطيرة تقتضي الكفر فبعض الناس إذا ذكر بالله أو ذكر بالعذاب أو خويف بالقبر وعذابه قالوا من راح للقبر جاء بالخبر هذا كفر هذا تكذيب هذا تكذيب للكتاب والسنة فينبغ الإعراض عن هذه الكلمة ولا يجوز قولها حتى على سبيل المزح فإن الذي أخبرنا ما يدور بالقبور وما يحصل يوم البعث والنشور هو الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كل سيعلمون ثم كل سيعلمون ويستفاد من هذه الآيات رحمة الله عز وجل بعباده حيث مهد لهم الأرض وذللها لهم وجعلها لهم بساطة لأن قتاده قال في هذه الآية مهاداً أي بساط ويستفاد من هذه السورة فضل الله عز وجل ورحمته أيضاً بعباده حيث خلق لهم هذه الجبال فإنهم ينتفعون بها فلولا أن لها دورا في هذا الكون لما خلقت والجبال أوتادة لأنها لو لم تقلق لحدث لهذا الأرض من الارتباك والإصطراق ما لا يمكن الاستقرار على ظهرها أبدا وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم والجبال أوتاد ويستفاد من هذه السورة رحمة الله عز وجل بإنزال النوم على العباد بإنزال النوم عليهم من أجل أن يسكنوا ومن أجل أن يرتاحوا ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان في حياته ينبغي أن يسير على وفق القانون الإلهي والنموس الرباني فالله عز وجل جعل الليل لباسه وجعل النوم سباته وجعل النهار معاشه فعليك أن تسير على هذا النظام الذي أراده الله لعباده ولذلك لا ننصح بالعمل بالليل إلا للضرورة إلا للضرورة القصوى لأن ذلك يعود حتما ولو بعد حين بالضرر على صاحبه كما هو معروف وكذلك أيضا بعض الناس من انعكست عنده الأمور وانقلبت عنده الموازين فصار ممن يحيي الليلة وينام بالنهار بسبب البطالة أو الفراغ أو ما أشبه ذلك فيصاب بنكسة في حياته ويصاب بأزمة نفسية ولذلك نقول حتى ولو كان الإنسان غير منشغل بشغل وكان من ممن له فراغ عليه أن يسير على وفق هذا النظام الإلهي من الله تبارك وتعالى لأنه ينبغى أن يكون الليل لباساً والنوم سباة وينبغى أن يكون النهار معاش وليس معنى أن الإنسان لا يشتغل في الليل إطلاقاً إذا احتاج لكن الأصل أن العمل والكسب والاسترزاق يكون بالنهار ويستفاد من هذه السورة أن خلق الزوجين يدل على وحدنية الله عز وجل فهو الواحد الأحد وما سواه سبحانه زوج ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ليبقى الواحد الأحد متفردا بالألوهية والعظمة حتى الماء كما ذكرناكم مرة أن الماء ليس بفرد بل هو زوج لأنه مزيج بين الإيدروجين والأكسجين فكل شيء حتى الحجارة عند بعض علماء البيولوجيا أنها متكونة من مادتين من أكثر من مادتين لتبقى الوحدانية لله نترك الحديث عن الفوائد